إلى يوم الدين أما بعد فنستانف في هذا اللقاء المبارك ما بدأناه من لقائنا مع القرآن وقد بينا أن كل لقاء يحمل عنوان ورقاء هذا اليوم يحمل عنوان السفر في كتاب الله الكريم والسفر هو السير في الأرض وقد يعبر عنه بالضرب تقول ضربت في الأرض أي سافرت فيها ومن الآيات التي جاء فيها ذكر السفر قول الله جل وعلا يأيه يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ثم قال جل وعلا بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد ملكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فنلحظ أن قوله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر مر نظيره من قبل فلماذا التكرار وبيان هذا على وجه الإجمال لأن قضية قضية السفر لا قضية التفصيل في احكام الصيام في الأول كان الصيام على التخير كان على, على التخير. في الثانية نسخ هذا التخير بقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشارع فليصمه فقول الله فمن شهد منكم الشعر فليصم نسخ الآية الأولى على الصعيح فلم فعاده لأن الأمر الأول قد قد نسخ فكرره لا من باب التكرار لكن لأن الأول قد نسخ لأن الصيام كان أياما معدودات أي أن الإنسان مخير بدليل قول الله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم هذا ما يتعلق في احكام الصيام في قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحالة الثانية أولايه ثانيه ذكر فيها السفر قول الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا بينا معنى قول الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض أي اي ماذا سافرتم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم اي معشر المؤمنين جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الأصل أنه قيد أنه ماذا؟ أنه قيد قال يعلى بن أمية رحمه الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمين الناس ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمين الناس والله جل وعلا يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خذتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه أي ما وقع في نفسك وقع في, في نفسي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي صدقة تصدق الله بها عليكم صدقة تصدق الله بها عليكم قبل أن نبين نأخذ مسألة وصولية وهي مسألة أن هذا من الأجلة على ما يعرف عند الوصوليين بمفهوم المخالفة مفهوم مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة لأن المعنى لو لم يقل يعلى بن أمي أنه سأل عمر وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يصبح أن القصر لا يجوث إذا أمن الناس إلا إذا حالت هناك, هناك خوف يعني تعجب عمر وتعجب يحلى في مقامه والأصل أن العمل يعمل بمفهوم المخالفة لكن لا بد من تحديد ضوابط وأن يعرف أن المسكوت عنه إنما يريد نفي ما كان محترز عنه المنطوق بمعنى أنه تمت أحيانا يكون هناك تقييد لكن لا يراد به مفهوم المخالفة هناك حوال يكون هناك فيها تقييد لا يراد به مفهوم المخالفة نحن جنحنا وصوليا لا بد الجمع ما بين العلم والوعظ فنقول مثلا إذا كان هذا القيد جرى مجرى الغالب فالله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي ذي حجوركم فالربيبة تصبح حراما سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك أما قول الله جل وعلا ورضائبكم التي في حجوركم هذا جرى مجرى ماذا مجرى الغالب مثل قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقوله جل وعلا خشية إملاق هذا جرى مجرى الغالب يعني لا تعني أنه يجوز أن أقتل ولدي بسبب آخر غير الفقر غير الإملاق لا يجوز قتل الولد على كل حال خشية إملاق أو غير خشية إملاق لكنهم لما كان غالبهم يقتلون أولادهم خشية الفقر خشية الاملاق جرت الآية مجرى ماذا مجرى الغالب أحيانا تأتي الآية مجرى المبالغة, مجرى المبالغة قال الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة ليس المقصود سبعين مرة لو استغفرت إحدى وسبعين أو اثنان وسبعين غفرنا لهم لكن السبعين جرت مجرى المبالغه جرت مجرى المبالغه أو أن يكون القيد يراد به الاخبار بواقع حال الاخبار بواقع بواقع حال قال الله جل وعلا ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة فاكلوا الربا اضعافا مضاعفه حتى لو اكلت الربا لمبلغ ضعف غير اضعافا مضاعفه لما جاز ذلك لكن هذا الذي كان غالب أحوال, غالب أحوال الناس نعود للآية قال ربنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هذا مما أجمله القرآن وبيّنته أجيب وبيّنته السنة بيّنت السنة كيف القصر فحددت ثلاث فروض وأبقت على اثنين فلا قصر في المغرب ولا في الفجر وإنما القصر في الصلاة الرباعية في البهر والعصر والعشاء تقصر إلى أي عدد إلى ركعتين هل يجوز الإتمام في الصفر أو لا بد من القصر اختلف العلماء مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا بد من القصر والحجة عندهم حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأبي بكر بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا في السفر في الصلاة على ركعتهم لم يحفظ لم ينقل البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة بسفر تم صلاة الربع فملازمته صلى الله عليه وسلم أقوى دليل للمالكية على أن صلاة السفر تكون ركعتين وبعض أهل العلم يرى أنه لو صلىها أربعا جاز لكن الأكمل أن يصليها ركعتين بقيت فيما لو اقتدى المأموم وهو مسافر بإمام متم وهذه تنازع الناس فيها فبعض أهل العلم وعليه الفتوى في كثير من البلدان إلى أنه يتم, يتم المأموم مع إمامه لحديث ابن عباس قال بهذا مضت السنة وبعض أهل العلم يرى أن هذا الأثر عن ابن عباس فيه نظر فيه نظر في متنع لأن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قيل له ما بالو المسافر إذا صلى وراء مقيم يتم قال بذا مضت السنة ونحن قلنا قبل قليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أبدا أنه صلى أربع ركعات في, في السفر واضحون المراد فهذا يكون يحتج بسنة في صلى الله عليه وسلم وقد ثبت يقينا أنه لا أحد أن أحدا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي وراء أحد في السفر لم يصلي وراء أحد في السفر إلا ما ثبت أنه صلى وراء عبد الرحمن ابن عوف لكنها كانت صلاة فجر وعبد الرحمن ابن عوف كان مسافرا معه حتى لو فرضنا أنها ظهرا أو عصرا كان عبد الرحمن يقصر لا كان الأمر هذه حدة من قال بالإتمان وبعض أهل العلم يرى أنه يصلي ركعتين وينتظر إمامه ويقول ان هذا المسافر لم يكلفه الله بأكثر من ركعتين فلا مجال لي أن نكلفه وأحب إلي والعلم عند الله أن الإنسان إذا دخل مع تكبيرة الإحرام أن يتم الصلاة لكنه إذا جاء والإمام في الركعتين الأخرين من الظهر أو العصر أو العشاء وهو مساذر فيسلم مع إمامه لأنه لا نستطيع أن نكلفه بأكثر من من ركعتين وقد قال ابن عمر إن رسول الله سلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يكن يزيد في الصلاة في السفر على في الصلاة على على ركعتين والعلم عند الله ويجب أن توطن نفسك وهذا مهم أن الفقه أكثره خلاف أن الفقه أكثره خلاف وهذا يجعلك تعلم أن الأمة الأربعة رحمة الله تعالى عليه بذل ما في وسعهم منهم من أصاب في أشياء وأخطى في أشياء فليس الصواب كله عند أحدهم وليس الخطأ كله عند, عند أحدهم وحتى أقرب لك المعنى حتى ما يحصل يعني أحيانا من ما بين الناس من محبة للخير لقول زيد وقول عمر موكنا نقول يعطينا العلبة هذه لو فرضنا أن هناك جبل واضح وعلى الجبل عين ماء والناس هاهنا ويريدون أن يستسقوا من الماء هذا أفضل مثل لإم الأربعة فجاء أحد الناس وتطوع وتسلق الجبل وصل إلى العين ثم أخذ يحفر مجراً للماء فنزل الماء من الجبل مع شعاب صنعها حتى وصل إلى الناس أخذوا يشربون جاء رجل آخر يملك من القوة من القدرة مثل ما يملك هذا فارتقى الجبل قال بدل أن يزدحموا الناس على واحد صنع لهم قطعاً هذا سيمر على أحوال في الجبل قد يختلط فيها مع الماء شيء بحسب ما مر عليه لأن الجبل طويل مرتفع. كذلك الآخر قد يمر على أرض حسنة أرض سيئة كذلك الماء سيكون مثل صاحبه في أشياء حسنة وفي أشياء سيئة ثم جاء ذالث وصنح ثم جاء رابع فصنح فالعين هي القرآن والسلة والذين في الأسفل هم المسلمون والذين حفروا هم من الأئمة الأربع أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد وكل أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء لكن لا يمكن أن يكتب الله لهؤلاء الأربع قبولا عند الخلق وإجماعا على جلالة قدرهم ويقال لهم الأئم المتبوعون وهم يريدون أن يردوا أو يصدوا أو يعارضوا أو ينفوا أو ينفوا أو ينفوا حديث رسول الله سلم لا يمكن أن يقبل بهذا المسلمون ولا يكتبه الله له راضحون الآن بهذا هذا أصاب هذا أخطأ هذا تشدد هذا قاعدة أشد في مسألة وعليا في مسألة بهذا يفقه المؤمن أنت كمسلم تنظر في نفسك إن كنت مقلدا فتبرأ ذمتك, ذمتك إن قلدت من غلب على ظنك أنه أهل للفتوى لكن لا ينبغي للمقلد أن ينكر على مشتهد هذا قلب للموازين ولم يكن أبدا من سنن المسلمين لأن فاقد الشيء إلى لا, لا يعطيه أنت لك الحق أن تقول أنا مقتنع بزيد من العلماء وأخذ به وهو بيني وبين الله بريئت ذمتك فاسألوها للذكر لكن إذا أنت اعترفت أنك مقلد وأنك لا تملك آلة تفصل ولا آلة علم فبأي سبيل بأي حق تأتي لغيرك من العلماء ثم ترد عليه أو تقول أو تفعل هذا يحتاج إلى إلى ورعه وقلت مرارا في دروسي كان بعض مشايخنا ممن أدرك معهم في حرم رسول الله كان يقول إن الناس لا يحتاجون إلى العلم فالعلم انتشر لكنهم يحتاجون إلى الإيمان والورع أكثر مما يحتاجون إلى الفقه ونأضرب لهذا مثلا الآن يأتي الصيف الذين يذهبون ونأقول هذه العبارة بالنص دائما إلى حانات الغرب وبارات الشرق بالله يفيهم أحد يجهل أن هذا حرام محام أصلا هو يذهب ويخفي ولا يقول أين سيذهب لعلمي أنه حرام إذن هل كان ينقصه العلم محام ينقصه الإيمان أو قل ينقصه العلم بمن علم بالله ولهذا قل إنما العلم الخشية إنما العلم الخشية وإلا علم أن هذا حرام هذا حلال هذا من الكبائر هذا من الصغائر الحمد لله الله كتب لعلماء قبول في المكتوبات في القنوات الشاشات يبينون للناس لكن الجهل بالله هو الذي ساق من ساق عياذا بالله إلى المعاصر وقد قيل إن من خشي الله فهو عالم علاقة لخشيته ومن عصى الله فهو جاهر على قدر معصيته والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا وضربتهم في الأرض من الآيات التي ذكر في السفر قول ربنا جل وعلا لو كان سفرا قاصدا لو كان عرضا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه والحديث عن المنافقين الذين تخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتبوك أصلا عينما سميت باسمها وهي بعيدة جدا عن المدينة والله جل وعلا سمى ذلك الجيش جيش أن عسرة فتخلف عنه بعض الناس على ما سيأتي إن شاء الله في لقاعة أخر لكننا المقصود هنا قول الله جل وعلا لو كان عربا قريبا أي مغنما سهل التناول وسفرا ميسورا لا يكلفهم مشقة في أبدانهم ولا في أموالهم لاتبعوك لا لرضوان الله لكن لينال المغنم مع يسري الحصول عليه فالله يخبر نبيه عليه السلام عن حال المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة والشقة معناها المشقة في السفر والبعد في الديار معانا هذه ألفاظ أهل العلم فيها تتقارب إلى هذا الحد وغزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في سنة تسع من الهجرة وقد حفلت بأمور عظام لا يكاد يجهلهن مسلم من أعظمها أن الصحابية الجليلة عبد الله المزني المعروف بذي البجادين والبجاد كساء غليظ كان يلبسه وخرج من أرض قومه منعوه أولا من الهجرة ثم خرج ولا يملك إلا كساء قسمه قسمين جعل أحدهما إزارا واشتمل بالآخر دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغزى معه بتبوك قال عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه قمت في جوف الليل في غزوة تبوك فإذا نار في ناحية العسكر فتبعتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو بجادين المزني قد مات وقد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة وهو يقول لأبي بكر وعمر أدليا إلي أخاكما فأدلياه فوضعه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فلما هيأه لشقه قال عليه السلام اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة وإنني والله أسلمت قبله بعشر سنين بما نحن عندما نقول مع القرآن نريد أن نفقى كلام ربنا لا يهمك أن تزيد ثقافتك المهم أن يزيد أجرك وإيمانك ويقينك الذي يهمنا نسأل أنفسنا لما نال عبد الله هذه المنزلة ليس يسير من العطايا أن الذي يدلياه أبو بكر وعمر وأن الذي يهيئه لشقه لموته رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه نال ما نال بالنية بصدق السريرة وحسن الطوية مع الله وهذه لا سبيل لأحد عاقل يزكي نية فلان أو أو يذم أن يزكي نية فلان أو يذم لا سبيل إلى هذا البتة مهما رأيت تقول نحسبه ولا تثني عليه أمامه, أمامه السرائر أمرها إلى الله لكن العاقل حسيب نفسه وهو أدرى بسريرته فهذا الصحابي الجليل هاجر إلى المدينة ولم يكتب الله له أن يقبر فيها فقبر بعيدا عنها لكنه قبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل حفرته رضي الله عنه وأرضاه ويقول والناس يسمعون اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه يقول ابن رجب إن لم يكن لديك قدرة على أن تنافس الأخيار في أعمارهم الصالحة فنافس المذنبين في استغفارهم نابس المذنبين استغفاره اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لو أن 12. هذا 14. على 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19.